Bismilla, jirahman, jirahjim. Hami, ti lulki tabi min Allahi lazi zilhakin. Maħħalapuna s-samawati wal-arugama bajina humma illa bil-hapni wal-aġelin musem.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 a tuni bi kitab min qabl hada aw atharati min ilmin in kuntum sadiqin wa man adalla mimman yad'u min dunillahi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 وَهَٰذَا كتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ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 تُم تستكبرِون في الأرض بغير الحّ بماك تُمْ تَستكبرِونَ في الأرض بغير الحّ وَ بماك تُمْ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 كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني ولكنني اراكم قوما تجهلون.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 نبي قادر بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون